وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معذري يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبلي أعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مراحم وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِينْ يَا أَرْضُ بَلَعِينَا مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْنِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين